ورحمة الله وبركاته وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفعنا وقسوتنا وقضوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أكيد كل واحد فينا يتمنى يكون هو المصارع هتكسب في كم جولة وهتنتصر في كم جولة وفي النهاية هتقول انا المصارع اللي إن شاء الله ماشي في طريق ربنا عمر ما فيش طنها يعطني لاش طن انس ولا ش طن جن ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة اللهم أمين رب العالمين أخي وحبيبي حددنا أعداءنا الأربعة وتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا عن قصة الصراع شفنا الصراع بدأ ازاي بين إبليس وبين سيدنا آدم عليه السلام وشفنا قد ايه إبليس قدر ان يحتال على أبينا آدم ويكون سبب خروجه من الجنة والكل هبط ونزل الأرض وبدأت قصة الصراع تحمى وتحمى وتكبر قوي وتفضل قصة الصراع دايرة مع ما بين ابليس وبين سيدنا آدم ثم بعد وفاة سيدنا آدم تستمر الصراع لحد يوم القيامة لان إبليس طلب من ربنا ان هو ويؤجله لحد يوم الايامة وربنا استجابله عشان سبحان الله عشان تعرف قد ايه كره الابليس لأي انسان بيوحد ربنا وبيعبد ربنا ويؤمن بربنا سبحانه وتعالى اخونا وحبيبي احنا حددنا اعداءنا باربعة قلنا النفس والهوى والدنيا والشيطان خد بالك ربنا ما امرناش ان احنا نعادي الاعداء الاربعة دولت بل امرنا ان احنا نعادي عدو واحد بس خب بالك بالنسبة للدنيا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان الدنيا ديت هي يعني مزرعة نقدر نغرس فيها الخير والعمل الصالح حتى نجنيه في الاخرة لكن المصوب منك ان انت تعرف قدر الدنيا وان هي حقيرة لا تساوي اي شيء وقال عنها جل وعلا ومن حياة الدنيا الا متاع الغرور وقال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالماً او متعلما فاذا المقصود بس ان احنا نعرف قدر الدنيا وان انا ما تساويش اي شيء وان احنا لا يمكن في يوم الايام نفضل الدنيا على الاخرى انما عداوة الدنيا من عليش الدنيا فالدنيا لا تزم لذاتها طب لما جاء عند الهوى عند الهوى انه على السلام بس امرنا ان يكون هوانا تبعا لما جاء به قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاءت بيه والحديث ضعف بعض اهل العلم طب لما نيجي عند النفس ربنا ما امراش إن إحنا إنما قال قال قد أفلح من زكاها زك نفسك إنما ما تعديش نفسك إنما جاء عند الشيطان قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فالوحيد اللي ربنا أمرنا نحن نعديه هو الشيطان عشان كده لك هو ده العدو اللدود اللي إن شاء الله هنصرعه وهننتصر إن شاء الله طيب لكن قبل ما نصارع الشيطان وقبل ما نخش معاه الجولات القاوية اللي هنخشها ضده لازم نعرف مين هو الشيطان وقلت لك قبل كده لما يكون في مصارع او ملاكم داخل في يعني مسابقه دوليه او او اي حاجه من الحاجات اللي بتستعمل لابد ان هو يدرس الخصم بتاعه بيجيب زي ما قلت لك الفيديو بتاعه مبارياته السابقة ويدرس نقاط القوة ونقاط الضعف ويشوف يقدر يخش منين ويشوف المنطقه اللي هو بيكون ما عندوش فيها قوه تحمل عشان يضغط عليه وبيشوف ازاي ان هو يعني يكسب اكبر قدر من الجولات عشان كده بقولك عايز تنتصر على أشتانك لازم تعرف مين هو إمكانياته إيه قدراته إيه يقدر يعمل إيه إيه نقاط الضعف اللي عند الشيطان وإيه نقاط القوة اللي موجودة عنده ولذلك الحلقات اللي جاية هتكون كلها بعنوان اعرف عدوك تعال بسرعه في عجاله سريعه نعرف مين هو العدو لكن قبل ما نعرف مين العدو هو ترى فعلا في جن ولا ما فيش لان بعض الناس بتنكر وجود الجن بتقول لك هو ما فيش حاجه اسمها جن اصلا والكلام ده كله خرافات في خرافات لكن عايزين نقول يا جماعه هل الجن فعلا موجود ولا مش موجود نقول ان من اصول العقيدة ان احنا نؤمن بالغيب قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب وهم بالاخرة هم يوقنون والجن من الغيب وربنا اخبر ان في جن يبقى في جن الادلة من القرآن قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا إلا أن يعبدون وقال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وهناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة الجن الأدلة من السنة هكتفي بدليلين اتنين فقط حديث الأولاني روى مسلم عن ابن مسعود إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وافتقدوه بعض الوقت فظنوا أنه قد اغتيل حد أتل حد أزاف فتخضوا عليه فجأة لقوا النبي جاي من قبل غار حراء فسألوا أقول له يا رسول الله يعني تخضي إنا عليك, عليك قال. إني خد بالك بقى اني قد اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه من واخذ النبي أصحابه وأراهم أثار الجن وأثار نيرانهم ده الحديث الاول الحديث الثاني رواه البخاري عن أبي سعيد الخضري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم, تحب الغنم والبادية بيقول له أنا شايفك يا أبا سعيد بتحب أن أنت تعيش في الباد وكده وتعيش وسط الغنم ويعني بتحب طالع الغنم فقال له فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع صوت ندائك انس ولا جن الا شهد لك يوم القيامة فدل ذلك على وجود الجن تتعالى بسرعة كده وعايزين المعلومات كده كده كوي سريع كده عشان تعرف عدوك امكانياته وكل حاجة عنه عشان تقدر تستعد لهذا العدو هل في الفرق بين الجن والملائكة بعض الناس بتقول الجن يا جماعة هم الملائكة بعض الناس بقولوا كده ليه قالوا لان ده ما بنشوفوش ده ما بنشوفوش يبقى الاثنين زي بعض طبعا الكلام ده مش مظبوط لاني النبي صلى الله عليه وسلم وضح كما عند مسلم ان الملائكه خلقت من النور وان الجن خلقت من النار وبعدين الجن بياكله ويشربوا ويكذبون ويعصون ربهم سبحانه وتعالى أما الملائكة فإنهم لا يأكلون ولا, ولا يشربون ولا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون السؤال اللي بعده تعالوا نأخذ الأسئلة سريعة سريعة كده عشان إبقى فيه تشويق متى خلقت الجن؟ هم الجن ادخلوا إمتى؟ يعني بتحديدا متى خلقت الجن؟ حقيقة يا جماعة عشان إبقى كلامنا علم وإحنا اتفقنا على الأمانة العلمية إن إحنا ما نقولش كلمة إلا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا ما نعرفش لكن يقينا هما اتخلقوا, اتخلقوا قبل خلق الإنسان يعني هما اتخلقوا فعلا قبل خلق الإنسان والله سيدنا آدم كان أول البشر أبو البشر خلقوا كان مين موجود كان إبليس والذلويته كانوا موجودين قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم خب بالك أما حتى بأن هما خلقوا كما في الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه انهم خلقوا قبل الانسان بألفين سنة فهذا مما ليس عليه اي دليل لا من كتاب ولا من سنة خش على السؤال اللي بعده صفتهم ايه؟ شكلهم ايه الجن والانس يعني الجن عفوا شكلهم ايه؟ يعني هل ليهم عينين كده وليهم حواجب وليهم راس وشعر وقدين ورجلين ولا شكلهم ايه؟ حقيقة هما لهم خلقة احنا ما نعرفش شكلها بالزبط على الحقيقة احنا ما نعرفاش لكن في حاجات معينة ربنا ذكرها في الكرآن فربنا ذكر ان لهم قلوب مثلا وذكر ان لهم عيون ولهم آذان وذكر ان لهم صوت